بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إ ن في السماوات و ا ل أ ر ض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من ذ ن م د ا ب ة آ ي ا ت لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أ ن ز ل الله من السماء من رزق ف أ ح ي ا به ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وتصريف الرياح آ ي ا ت لقوم ي ع ص ل و ن تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق ف ب أ ي حديث بعد الله و آ ي ا ت ه يؤمنون ويل لكل أ ف ا ك أ ث ي م يسمع آ ي ا ت الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ك أ ن لم يسمعها فبشره بعذاب أ ل ي م و إ ذ ا علم من آ ي ا ت ن ا شيئا اتخذها م ز و ا أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم لهم عذاب من رجز أ ل ي م الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه ب أ م ر ه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر ل ل ع ك تشكرون م و لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض جميعا منه ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون قل للذين آ م ن و ا يغفروا للذين لا يرضون أ ي ا م الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولقد آ ت ي ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين و آ ت ي ن ا ه م بينات من ا ل أ م ر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 هذا بصائر للناس وهدى و ر ح م ة لقوم يوقنون أ م حسب الذين ا ج ت ر ق و ا السيئات أن نجعلهم كالذين آ م ن و ا أ ن نجعلهم كالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم و ا س خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرايت من اتخذ إ ل ه ه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه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 وما لهم بذلك من علم إ ن هم إ ل ا يظنون و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات ما كان حجتهم إ ل ا أ ن قالوا ما كان حجتهم إ ل ا أ ن قالوا اتوا ب آ ب ا ئ ن ا إ ن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه ثم يجمعكم إ ل ى يوم القيامه لا غيب فيه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جافيه كل امه تدعى إ ل ى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق ف والساعة لا ريب فيها ريب قلتم ما ندري ما ا ل س ا ع ة قلتم م ان د ر ما الساعة إ نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا و م أ و ا ك م النار وما لكم من ناصرين